50 languages. توچپلړه پڅکوخړه <that> انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه انهض من النوم مجرد ان يدق المنبه زغوره زغشئن فايو زخورم س سقبشي اصير متعباً بمجرد أن يكون علي ان ادرس اصير متعبا مجرد أن يكون علي ان ادرس ييكس تتش سزخ وفش انر شغة جشت ستووقف عن العمل بمجرد أن أصيرة فيستين سأتوقف عن العمل مجرد أن أصير في السينستجغاء ووقت يشت متى أنت ستصل؟ متى أنت ستتصل؟, متى أنت ستتصل؟ وقت تق نامي سيء بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت مجرد ان يصبح عندي لحظه من وقت ار قزتي وقت تق نامي ييء زراخو سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت بر متى سوف تشتغل الى متى سوف تشتغل سوف اعمل طالما قدرت على ذلك سوف اعمل طالما قدرت على ذلك سوف سوف اعمل طالما أنني بصحة جيده سوف اعمل طالما انني بصحه جيده ارقمخل اوف زانم يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل انه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل غ يج بشررح إنها تقرأ الجرية بدلا من أن تطبخ إنها تقر الجرية دللا من أن تطبخ في واب تس إن يجلس في الحناة بدلاً من أن يذهب إلى البيت إنه يجلس في ألحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا هش <أش> يشخص <يشحو سا> سماج حسب ما اعلم فان زوجته مريضه حسب ما اعلم فان زوجته مريضه حسب ما اعلم فانه عن العمل حسب ما اعلم عن العمل س نح ارميرمي يغوم سقسشتغغ لقد راحت علي نومة، وإلا لكنت حسب الموعد لقد راحت علي نومه والا لكنت حسب الموعد س اوتوبوسر بليستوبشو نح ارميرمي يغوم سقسشتغغ لقد فاتني الباص والا لكنت حسب, لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد